اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم مِنَ الأنباء ما فيه مزدجر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 نَجَّنَاهُم بِسَحَر نِعمَةَم مِنْ عِّنَا كَذَلِكَ نَجزمًا شَكَر وَلَ قَدَأَ ذَرَهُم بَطشَتَنَا فَتَمَا رَووبٍ نُذُرُ وَلَ قَدِرَ وَدُهُ عَضَيفِهِ فَقَمَسن عيُونَهُم فَذوقُ عَذاَابِ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الظُّبُرِ